وَإذ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السنود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 فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير اه تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوى القُلُوب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِن سَكَنٍ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَات لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين